الظالمين الا خسروا واذا انعمنا على الانسان ارض وانا ابي جانبه واذا مسه الشر كان يغوس قل كلهم يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيل ويشانونك عن ال قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَبَغْنَنَّ بِالَّذِي أَلْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا